الله الرحمن الرحيم ا ق ر أ باسم ربك الذي、خلقه. خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ ر ب ك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقدم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليقضى ان راه استغنى إ ن إ ل ى ربك ارجعى ارايت الذي ينهى عبدا إ ذ ا صلى ارايت إ ن كان على الهدى أ و أ م ر بالتقوى كيف ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه فندع ا ل ز ب ا ل ي ن كلا لا تطعه واسجد و ق ت ر ب